وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرطَا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا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 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوُونَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما وَحَفَفْنَا هُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَينَهُمَا زَرْعًا كِلتا الْجَنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نهرا.